بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلِ هُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ إِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أو زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْثِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا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 لدينا أنكالا وجحيما وطعاما فاغصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا فأرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فزعون رسولا فعصى فزعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مَنْسُوطٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّهُ فِي ذِكْرِهِ